اللهم استعن باسمك يا الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا الله اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم تقبل عملنا زال خالص الوجه الكريم اللهم تقبل عملنا زال خالص الوجه الكريم اللهم تقبل عملنا خالص الوجه الكريم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين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 أن يجعلن وإياكم من الذين يسمعون القول فتعمون أحسنا وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله حكم الأجوفي. لكن الدكتور محمد أكرمه الله ذكرنا قبل هذا وقفنا عند قوله وشذ حذف الفائي في نحو رقة للفضة وحشة بالمهملة ما يقصد بالمهملة يعني ال الحاء الغير منقوطة لأن لو منقوطة هتبقى إيه خاء عبارة الأقدمين يعني طيب للأرض الموحشة يباحشة للأرض الموحشة وجهها للمكان المتجه إليه لانتفاء المصطلية عنها هل فهمت يا شيخ محمد؟ طيب أولا الشيخ بكم بيتكلم عن إيه؟ عن المثال، المثال يا مولانا، عاد ده يسمى مثال. الفعل المعتل اللي أوله أو اللي أوله حرف علة يسمى مثال. وقلنا سبب تسميتة بذلك لأنه ما فل السالم عند اثناده للضمائر صح؟ إذا أتيت بالمضطر تحذف الواو ليفعل كلمة ويعوض عن التاء أقول عذة. وعد عدة وصل صلة، فهمتى شيخنا؟ أظن كده واضح. يبقى بعد ما حذفنا فاء الكلام عوضنا عنها عن التاء صح؟ طيب. قال وشذ حذف الفاء في نحو في نحو إيه رقة بالفضة. إذن كلمة عارف أنت الورق؟ الورق للفضة صح؟ فلما حذفت الواو خلاص عوض عنها التاء فصرت رقه للفضه واضح يا شيخنا طيب لماذا قال شاذ ما احنا قلنا اصلا المثال خلاص اذا اتينا بالمسطر نحذف واو الكلمة ونعوض عنها الايه التاء وهذا ما حدث يعني ورق ورقه دي حدثنا الواو عنها التاء فلماذا جعلته شاز؟ وهذا هو الأصليا قال لا لانتفاء المصطرية لأن كلمة رقة ليست مصطر سمتوا لا يعني هي تحذف الواو لأفاء الكلمة وهو عود عن التاء في المصدر لكن دي كلمات مسموعة ليست بإيش بمصطر خلاص؟ أيوة لأنها قلنا رقة للفضة ما فيش مصدر ما فيش وعدة ياعد وعدة واصل يصل وصلة المصري عن تصريف الثالث إن مفيش تصريف ثالث أصلاً وكذلك كلمة حشة واصل كلمة وحشة ها يعني الواحذف تعوض عنها إيه التاء لكن حشة هذه للأرض شوف اسم أرض يا مولانا هذه الأرض الموحشة الأرض إيه يعليس المصطرا إذا هذا يا شيخنا شاذ لي... إيه سبب الشذوذ؟ ها؟ إيه السبب يا شيخنا؟ إنه الواو عندما حذفت عوض عنها تاء لم تكن مصطراً هذا معنى الانتفاء المصطرية عنها وضعت يا شيخنا؟ وكذلك جهل المكان المتجه إليه واصل كلمة إيه؟ وجهة فحذفت الواو عوض عنها تاء لكن الكلمة ليست إيه مصطراً أهو ده سبب السبب يا شيخنا؟ الشذوذ ومعنى شاذي يعني شاذي يعني يحفظ ولا يقاسه عليه واضح قال حكم الأجوف طبعا حرفنا الأجوف يا مولانا اللي هو إيه وسطه حرف علة ماشي يعني زي قال أي شابه كده قال وباع انتبه إلى ما قاله يا شيخنا قال إن علت عينه وتحركت لامه ثبتت العين فهم هذا طيب أول عبارة ألي إنه علت عينه أيوة. وتحركت لامه ثبتت العين وتحركت لامه ثبتت العين طيب طب ما قال اللام حرف عل أصلا وباع عصلا يعني الألف الألف الوسط ده حرف عل قال وباع برضو الألف حرف عل يعني ما كان وسطه حرف علّة قال وباع صح يا شيخنا؟ كيف يقول حكم الأجوف أنه علّة عينه أنه علّة يا شيخنا؟ هو يقصد بالإعلال يا شيخنا هذا إعلال بالقلب هذه الألف قال قد أصلها قا ولا أصلها يا شيخنا؟ قا ولا ماشي يا شيخنا؟ يقرأ العبار عندك الأجور؟ ان عله عينه وتحركت لامه, وتحركت لامه. ثبتت العين. ايه ثبتت العين يا شخنا تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت الف هذه الألف يا شخنا منقلب عن واو هذا معنى الاعلان معنى ايه شخنا دا اسمه علل بالقلب يعني قلبنا الواو الفا ليه؟ لتحركها وانفتح ما قبلها خلاص لتحركها ادم طيب بيقول سبت العين طيب كيف سبت العين ما لم تحدث ما قلتش قل مثلا لديه قال الأرض منقلب عن واه بدليل الفعل المضارع والله يقول الحق وبدل مص وقول قولا سديدا كذلك باع أصله بايع تحركت الياء ففتح ما قبله فقلي بدل فصارة باع ودي معنى العبارة الذي التي ذكرها الشيخ اسمع مولانا قال إن علة عينه كيف اعلت عينه تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألف فالأسم علال بالقلب يعني قلبنا الواو ألف وكذلك بايع اعلت عينه كيف اعلت كيف دخلها الإعلال ها بقلب اللي إيه اللي ألف لأن اللي أتحركت فتح ما قبلها فقلبت ألف وإن سكنت بالجزم نحو لم يقل أو بالبناء في الامر نحو قل او الاتصال يبقى من رفع المتعارف حذفت عينه يا سلام شفت الجمال اذا متى تحلف العين اذا سكنت يعني ما اقول مثلا لم يقل ها لم يا يقول يا قل اطلع لم يقول صح يا لم ايه يقول فسمع الواو ساكنه واللام سكنة فالتقى ايه يبقى حذفت العين لعلة صرفية لالتقاء الساكنين وضحت يا ولا ونكتب على السبوره واضحه جدا ها فما يا دكتور ولا مش فاهم الحمد لله رب العالمين خد بالك بس من الوقت يا شيخ ما هو ما هو طيب تكمل يا شيخنا ها يلا بسم الله وكذلك ايه في الامر الامر هو قل قل امنت بالله ثم استقم قل اصلها يا شيخنا قل اصلها كذا صح ولا لا الثقه يا شيخنا ساكنه فحذفت الواو لالتقاء الساكنين دي عله صرفيه كذلك عند اسناد الفعل لتاء فاعل ها قل شوف فقلت استغفروا ربكم قلت، صح ولا لا طبعا الواو حذفت لالتقاء يا شيخنا بالساكن اين ساكنا ما هو اي فعل يا مولانا ماضي عند اتصاله بضمير رفع متحرك يبنى على السكون يُبنى هي، كرهت حركات. يا مثلا مثلاً ضرب، اسمعني كده هو، أد كده، أقول ضربت، وأصلها ضاربت، أصلها كذا. فت تولت أربعة حركات، فثقلت على اللسان. لأن الفعل مع الفاعل الوت يعني كالكلمة الواحدة، والفعل مع المفعول ليس كالكلمة الواحدة، فنجد الحركات. لا يحصل فيها ثقل لما قلت زيد ضربه أخوه شوف انتبع كده عد بالضربه ضربه الحركات توالت ومع ذلك لا يوجد ثقل لأن الفعل مع المفعول ها ليس كال كالكلمة... ليس كالكلمة الواحد خلاص يبقى هنا علة السكون ده أتى الزاي ها أتى كراه التوالي أربعة حركات فيما هو كالكلمة الواحد إذا الحرف الأخير سكن وكان فيه وهو سكنة اللي عين الكلمة فالتقى إيه؟ ساكنان فحذفت الولد قال ساكن أظن كده فاهمت يا دكتور الحمد لله رب العالمين يلا مولا أقرأ كده أقرأ لا أنا شرحته هذا لا لا أنا شرحت هذا وذلك في الماضي بعد تعويل فاعلة بفتح العين إلى فاعلة بضمها إن كان أصل عين واو وإن كقال وإلى فاعلة بالكسر إن كان أصهي كباعة وتلقى الحركة العين إلى الفاء فيهما لتكون حركة الفاء دل على أن العين واو واف الأول واف الثاني طبعًا أنت مش فاهم حد صح؟ ما احنا قلنا حتى لو فاهم كل مش فاهم مخل؟ ها؟ يعني ادعاء يعني؟ ها؟ صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يا حبيبنا هو قال وذلك في الماضي بعد تحويل فعل بفتح العين إلى فعلة خلاص ان كان أصل العين إيه واو كقال قال بي يا مولانا قال صح يا مولانا المضرع يا شيخنا يقول صحيح قالت طبما كنا أصلها قولا تحركت الوا وفتح ما قبلها فقل ايه بات إيه ألف صح طيب يبقى خذ بالك يا شيخ انتبه قال دي انتبه كذا قال وذا المضارع يقول طيب يقول ده أصلها يق ولو أصلها كذا يق ولو لانها من باب نصر ينصروا نصر يعني عين, الما عين الماضي مفتوحه ولكن والعين في المضارع مضمومه شوف ناصرة ينصروا على وزن ايه يا شيخنا يفعل صح كده طيب قال بعد تحويل فعل بفتح العين الى فعل بضمها يقصد في المضارع يبقى فعل شوف ايه قوالا ها اقول يقوله. ها أقول يا شيخنا ايه انتبه كده يقولوا ما الذي حدث حدث فيها إعلال بالنقل إعلال يا شيخنا كيف إعلال بالنقل هذه الواو مرسوم عليها ضمة والضمة دي حركة طيب وقبلها قاف ساكنة القاف الساكنة دي القاف حرف صحيح ولا معتل صحيح طب الواو حرف إيه إذن الحرف الصحيح أولى بالحركة من الحرف المعتل فلنقلنا يا شيخنا حركته الواو الوا وإلى إيه يا شيخنا فصرت يقول صرت إيه؟ أصنع كده واضح؟ الحمد لله في طيب، كلمة باعة دي باعة مولان أصل كلمة ها با ع... صح؟ على أوزنا إيه يا شيخنا؟ تحركت الوا الياء وفتح ما قبلها فقل إيه ألف أريد أن المضارع الآن أقول له شوف يبيعوا يبيعوا لأن أمبع يبيعوا صح يا شيخنا؟ يبيعوا على وزن يا شيخنا؟ يفعلوا صح ولا لا؟ نتابع كده باياع فاعل يفعلوا صح يا شيخنا؟ الباب اللي هو باب فاعل يفعله هذا باب إيه؟ الله يبتعي ضربه يضربه صح ولا لا؟ هنا برضو نفس القسار يبيعوا زي ضرب يضربه ماشي ايه اللي حصل يا مولانا إيه انتبه كده طيب نفس اللي قلناه في الواو هذه الياء تحتها كسرة وقبل الياء باء والباء حرف صحيح والباء ساكنه فانتبه كده يا شيخنا هذه الحركه الاولى بها مين الصحيح. الاولى بها الصحيح صح ولا لا فنقلت حركة الياء إلى الايه <تصفيق> أيوة فصالت يا شيخنا إيه؟ يبيع يبيع الله يفتع لكه شوف يبيع ولاحظ الكاسة دي عشان تناسب الياء صالت يا شيخنا يبيع هذا هو الذي قاله الشيخ خلاص يا مولانا قال لتكون حركة الفاء دل على أن العين واه في الأول وياه في الثاني ده سؤال واجه يا شيخنا قد يسأل وسائل ويقول لماذا يعني طبعا القاف دي فاء الكلمة والياء دي ديا دي المضارعة لماذا نقلت العرف في كلامها الواو الموجود على عين الكلمة إلى الفاء لأن الضم دي على الفاء تدل على إن ما بعدها واو وكذلك الكسرة اللي تحت العين عندما انتقلت إلى فاء الكلمة الوا والباء تدل على إن يا شيخنا إن العين الكلمة إيه يا عزيز واضح؟ هذه علة القلب يا مولانا ده, ده اسمه العفن علة الإعلال بالنقل علة الإعلال ايه بالنقل خلاص يا شيخنا ايوه عشان ايه ما هو هو المناسبة علشان يا مولانا ايه عشان لما وضعنا الضم هنا على القاف اللي كان موجود على العين خلاص ده اشارة الى ان عين الكلمة اصلها واو لان الفعل قال قال, قال طيب كيف عرفت ان الالف اصلها واو اللي احنا قلنا دلوقتي الوقت بالمضارع ونشوف ياق ولو فنقلنا ضمة العين إلى القاف قبلها لوفاء الكلمه لتدل على ان الالف الموجودة في قاله هي منقلب عن ايه عن واو وكذلك الكلام في باعه صح كده لما نقول بيعه على وزن فعل طب لما نقول يبيعوا أسمع شيخنا إيه إذا يبيع. ضرب يضرب صح نقلنا حركة الكسر الحركة العين دي للكسر إلى فاء الكلمة لتدل على إنه ان عين الكلمة ياء خلاص انتبه يا شيخنا ايه طيب تقول قلت وبعت شفت الجمال يعني إذا نسبت الفعل إذا أثنت الفعل إلى تاء الفاعل هل تقول يا شيخنا ها؟ قلتو الله شوف شوف الجمال لما يقول قلتو الضمة الموجودة على القاف هل الواو موجودة ليقول أيوا فلو لم يقول قلتو هنا الواو حذفت للتقاء الساكنة طيب الضمة الموجودة على القاف بتعرفك ان هذه العين أصلها واو طب لما يقول بعتو هذه الكسرة موجودة على فعل كلمة طبعا هنا حذفت لتقاع الساكنة صح ولا لأن الفعل عندما أُسند إلى تاء الفاعل أصبح كرهت ولي اربع حركات طيب إذا هذه الكسرة تدل على إنه عين الكلمة أصلها يا اللي أظن كذا واضحين بخلاف المضمون المكتوب كطال فلا تحويلا فيهما بخلاف مضموم العين مضموم الشيخنا و فقاطلوا شخص أخاف فلا تحويلة فيهما وإنما تنقل حركة العين إلى الفاء على البنية تقول طلت وخفت بالضم في الأول والكسر في الثاني فهم حاجة شخص طيب الله المستعان عليه تكلام هذا يا شخصها اسمه دي طافه هذه كلمه طافه وبعدين ايه خاف قال بالنسبه لطاله وخاف لا تحويل فيهما اما طال فهو من باب قال من باب اشرحنا ايه قال قال يبقى طاف زي قال احنا قلنا قال زي ايه قال صح يا شيخنا وهنا برده طاف سمع مولنا ها قولة. ما تخليك معايا لسه ما شرحتش هو يقول طال وخاف فلا تحويل فيهما فلا تحويل ايه ايه التحويل اللي احنا سميناه علال بالنقص ما احنا قلنا هيشوف قال واصلها ايه قا تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت الف المضارع يا شيخنا يقول حولنا حركه الواو الى القف قبلها صح يا شيخنا طيب طب ما نفس قال نفس طاله هي قال بس اسالك ما فيش تحول فيها هنشوف ده يا شيخنا قال اما طاله فهم باب قال فهو على ايه طاولا يطول عفوا طال طاول يطول عفوا طال ها يط انتبه يا شيخنا ادي قال يط ها وولو. سمعنا يا شيخنا زي بالضبط ها انتبه كده زي قال ايه لا يقول يا شيخنا يقول صح اي نفسها طاء هي بتكلم على طاقه مش كده ولا طال لا يا مولانا طال طاله, طالة نحن نتكلم عن طال وخاف طال وخاف فهمت يا شيخنا؟ لا لا لا يبقى أخد بلحظة طال يطول عفوا طال لا اسمه ولا طال طال يطول سمع مولانا؟ طيب لكنه مبني على فعلة قال في اللسان قال نحن أص طال طولا تبي أص طالا كذا يا سلام طاوله صح كده ماشي فعلة. على وزن فاعله ماشي يا سلام على الجمال قال في اللسان قال النحويون اصل طال طولة فهو طويل حملا على شرفا فهو شريف طب انت عارف ده شرف شرفه, شرفة يشرف فعل يفعلوا زي كرم يكرم ده عدق الباب الخامس من أبواب المجرد الثلاثي خلاص؟ يعني فإذ ما اصل أصل كلمة طاولة ها؟ يطولوا فهمت ولا؟ طيب أظنت الآن عرفت يا شيخنا عرفت صح؟ يبقى هنا قال بخلاف مضموم العين ومكسورها في طالة وفي يا شيخنا خاف فلا تحويل فيهما وإنما تنقل حركة العين إلى الفاء للدلاله على البنية للدلاله على إيه؟ على ايوه سلام يعني ما قلنا كده شوفها يطول أين حركة العين يا مولانا؟ إلي علواء وهي؟ صح نقلناها إلى إيه؟ إلى الفاء للدلال على بنية الكلمة أصلها طاولاء يعني بنيه الكلمه اصلها طوله فهمت يا شيخنا هذه واضحه ولا فيها صعوبه ها كذلك في انتهاء الوقت والله اعلى واعا